hoog वा يؤ...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 لا تجأوا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد مستكبرين به سامرا تهجرون <تصفيق> أفلم يدبروا القول أم جاء أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ بَل جَاءُوهُم بِالْحَقِّ قِيَاءً كَوْنًا لِلآتِ تَكَالِبُونَ وَلَوْ تَتْبَعُ بِهِ حَقًّا السماوات والأرض ومن فيهن أَمْ تَسْهَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرٌ وَعَذِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرًا مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون